نزور السيد الحاج ريس عبد ج ل و ن أ و ل ا ليتحدث لنا عن ا ل ف ك ر ة وكيف ن ش أ ت ل و باش يتجه هذا حقا قديمة الفكرة وأن هي ديال نشر الموسيقى والمحافظة عليها كتراث عربي أ ص ي ل يفتخر به المغرب ل أ ن ه حافظ عليه ا ا ل أ ص و ل د يله ا و ا ل ط ا ب ع د يله ا العربي من غير أ ن ي د خ ل ه أ ي شيء من ا ت غ ي ي ر كما د خ ل في هذا الفن في عند غيرنا بسبب الأجنبي الاحتلال أ و بسبب الموسيقى ا ل د ا خ ل ة عنهم د ولهذا ي ن ش ر هذا العلم و أ ن ي ت ع ر ب ا للمعاهد ت ع ر ي ب ا ل م و س ي ق ي ة في المغرب عوض أ ن تبقى على البرامج ا ل ق د ي م ا لكتف ي ا ن ي أ ي ا م الاحتلال لكن هذه المحاوله رغم انها ل ج ا ي ا ل و ز ا ر ة لاتخاذ ا ل أ ث ا ل ي ب وانشاء ل إ برامج كنت شاركت بصفتي رئيس ج م ع ي ة ص و ت الموسيقى ا ل أ ن د ل س ي ة كما شارك فيها ا ل أ س ت ا ذ مولاي العربي الوزني ا بصفته كذلك رئيس فرع في ذلك الوقت فرع الجمعية ب ولم ز ن و ا ا ا لهم ل ل م م ع و تنجح أيضا ل ك هذه المحاولة لم ت ن ل أ ن المعاهد في المغرب كانت منها ما هو على الصعيد الحكومي وما هو على الصعيد البلدي كمثلا معهد الداربيضاء ومعهد مكنات ومتابعين البلديات ولهذا وجدنا صعوبه ف تعريفهم فعمدنا إ ل ى طريقه اخرى وهي إ ن ش ا ء مدارس و ط ن ي ة لتعليم الموسيقى ا ل أ ن د ل س ي ة و إ ح ي ا ء ما كان موجودا منها في على عهد الاحتلال أ و قوله كمدرسه د ر ع د ي ر بفاس ببر ببر ببر ودر سيسعيد بمراكش ودر مونيرشيل بالرباط في ا ل وبهذه ا ل ك ي ف ي ة احتاج التعليم الى منهج في الدروس تحب و به التعليم في كل, كل هذه المدارس فطلبت مني الوزاره في ذ ل ك الوقت ان الف ك ت ا ب يقرب على تلميذ تعليم ويوحد هذا التعليم بالمريض ف ا خ ت ر من كل ميزان صنعتين واجتنبت فيها التكرار وحرصت على س ه و ل ة الشعر أ و س ه و ل ة ا ل ق ط ع ة و أ خ ذ ت صنعه من ا ل إ ي ق ا ع الموسع يعني من, من أ و ل ميزان كما أ خ ذ ت اخرى من Thank <laughs> you. ما يكون هو أصل الصنع لان أصل لا الزيغفه وان هذه القطع ا ل م و ج و د ة عندنا في الشعر ا ل م ك ر ر لم تكن كذا هكذا و إ ن م ا لما ضاع هذا الفن و أ ر ا د بعض الغيور ي ن عليه إ ح ي ا ء ه تعبر عليهم أ ن ي ح ف ظ و ا كل ا ل أ ش ع ا ر و إ ل ا فكل ص ن ع ة لها شعرها الخاص أ و يجب أ ن يكون لها هذا الشعر الخاص وهذا هو كما أ ن م ق د م ة هذا الكتاب جعلتها جعلت فيها تاريخ التعليم كيف كان ب ا ل م غ ر ب وكيف تطوات وفي ل ك ا الثالث ب سيكون كذلك ولكن مقدمته ستكون محتويتان على المقامات وسلالم الصنائع و س أ ش ي ر إ ل ى ا ل أ ن غ ا م التي ضاعت والتي لم ت ع تعرف في هذا إ ن شاء الله وبهذا أ ر ج و أ ن أ ك و ن ق د م ت لشعبنا المغربي خ د م ة لا أ ق و ل في ن ه ا ي ة الكمال و إ ن م ا أ ر ج و أ ن تكون ب د ا ي ة انطلاق ورسم تخطيط لفنانين ولمؤرخين ولباحثين امنهجوا على هذا ا ل م ن ه ج ل أ ن ي ز ي ا د ة على هذا أ ر ي د أ ن أ ع د